إذا تنادى الموت يأتونا وإن دو الجهاد بهم أتو غرًا ملاب فلا فَلَا الذين الَّذِينَ إِذَا الموت الْمَوْتُ يَأْتُونا وَإِن دو الجهاد بهم أتو غرًا ملابّينا أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكبا الدنيا حضارات وأجيال أذلوا هامة العدوان تذليلا لأنه لا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيال أدلوا ذلوا دوانه ذليلا واذلا لوقادوا موكب الدنيا حضارات واجيال وساقو امه الكفار كالقطعان جهلا وما زالوا كما كانوا اسودا تهدي اشبالا وساقو امه الكفار كالقطعان جهلا وما زالوا كما كانوا اسودا تهدي اشبالا فجئنا نهدم الامجاد لم لم نع بأب ولم تاريخ سراعز وتمكينا. لم نع بأب ولم نع بأب وتمكينا. لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا وأذعنا إلى الكفار نستجد الأذلين ونلهث خلف موطئهم حيارا مستكينين وأذعنا إلى الكفار نستجد الأذلين ونلهث خلف موطئهم حيارا مستكينين فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أنذلا فلا ولا كنا إذا لم نمضي أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أنذلا فلا لم نمضي أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أندالا فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صالا فهذا العز مرتهن بدم الحر إنسالا فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صالا فهذا العز مرتهن بدم الحر إنسالا بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكره تناغين ألا أين الميامين بقايا المجد تكوين وتنير مرحها فينا بقايا وذكره تناغين ألا اين الميامين؟, اين, الميامين؟ أين الميامين بقايا الميامين بقايا الميامين